um But فاغلي <تصفيق> هو تجعدي يا هو تجعدي جدلي بوصلني Thank you. Fem vi fægla Og løvn Løvn Løvn Løvn أحد الشدات الهائمين الحروم إن الذي سواك سوا في كرآن الذي سواك في قرانه وفى